ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم خدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا في الأرض روازيا تمد بكم وذَّثْفِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَزَلْنَا مِنَ السَّمَايِمَا فَأَعْبَدْنَا فِيهَا فَأَعْبَدْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونك بل الضالون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله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 يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشهك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميق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 ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحدا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحدا ان الله سميع بصير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 وَإِذَا ضَغَيْنَا نَوَّجَكَ الظِّلُّ دَعُوا اللَّهَ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّانَا إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّانٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ ولاده وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شيئا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَلِفْ لَا هَمِّيمٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب الْعَالَمِينَ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 افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج الي في يوم كان مقدار في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين ثم سوَهُ ونفَقَ فيهِ مِن الروحِ وجعلَ لكمُ السمعَ والأبصارَ الأفئدة قَلِيلًا مَا تَشْكُرونَ وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلَنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِالْقَائِرِ رَبِّنَا كافِرُونَ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو تروا اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم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 كم غاب فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء ذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها, إذا ذكروا بها خروا إذا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 يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم فقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرط أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاا بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا عمل الصالحات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوان زلما بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا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 يزرعون، تأكل منهم أنعامهم وأفوسهم، أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم. اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إما لهم ولا لهم يضارون فأعرض عنهم وتظر إنهم تظرو يا أيها اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما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 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَ أَكُمْ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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيائِكُمْ معروفا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نور وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثْاقَهُمْ وَمِن كَوْمٍ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِنَ عَلَى صِدَاقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا